مهما ذبنا من لذتها ومرارتها فغدا تلسى ما الدنيا إلا دار وبر ما فيها يبلى ويبر يا ربي فلا تفتنا جنة, جنة ما تمنى فالدنيا تبلا ما فيها يثنى جنة جنة هذا ما تمنى يا رب فرزقنا رؤياك في الجنة بها نلقى أحمد والصحبي وشوقا شوقا لمظرة ربي سلام راحة أمن بها ما لم تر عين ندعوك فلا تحرمنا جنة فالدنيا تدلى ما فينا يفنى جنة جنة هذا ما يتمنى يا ربي فارزقنا رؤياك في الجنة بين يديك ستعرض يوما أعمالي سوى رحمتك اللهم رجائي أكرمني بالعفو وحقك أماني جنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تملى ما فيها يفنى يا ربي جنة جنة That I never